بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله هو المنفصل وهو تخص أحد الدليلين بالآخر يعني هذا هو القسم الثاني من أقسام المخصصات القسم الأول سق... سبق أنه المخصص المتصل وهو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة القسم الثاني المخصص المنفصل والمراد بالمخصص المنفصل معرفه في تخصيص أحد الدليلين بالآخر يعني عندنا دليل عام ثم يأتي الخاص ويخصصه والمراد بالتخصيص المنفصل هو الدليل الذي يستقل بنفسه يعني لم يذكر في نفس النص العام وإنما أتى بنص منفصل ثم ذلك لما ذكر أن المخصصات منها ما هو منفصل ذكر بعد ذلك ما هو المنفصل الذي يجوز أن يخصص بعضه, بعضه بعضا فقال ويجوز تخصيص الكتاب إلى آخره ذكر أولا ما هو الذي يخصص عمومات الكتاب قال ويجوز تخصيص الكتاب أي ويجوز ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب أي ويجوز تخصيص الكت... العام من الكتاب بالمخصص من الكتاب، أي أن القرآن العظيم فيه آيات عامه وفيه آيات خصصت ذلك العام. مثال ذلك، العزور يقول. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثة وربع يعني تزوجوا ما شئتم من النساء أتت آية أخرى تخصص ليس جميع النساء استثنى حرمت عليكم أمهاتكم أخواتكم عماتكم إلى آخر الله يعني انكح ما شئت سوى الأم وما ذكر بعدها مثال آخر العزيز يقول وأقيموا الصلاة أتت آية أخرى ليس كل أحد يقيم الصلاة فقال خصصتها يا يولدان لا تقربوا الصلاة وأنتم شكرا وهكذا والمخصص الثاني للكتاب قال ويجوز تخصص الكتاب بالسنة يعني يأتينا لفظ عام من القرآن والسنة تخصصه لفظ عام من الكتاب الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يعني ورثوا جميع أولادكم أتنص من السنة خصص لا نورث الجميع مثل لا يرث القاتل شيء ومثل لا يرث المسلم الكافر خصصت ذلك العام ثم ذلك انتقل إلى السنة ما الذي يخصصها فقال ويجوز تخصيص السنة بالكتاب يعني نص عام في السنه كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم حتى يتوضا اذا احدث حتى يتوضا اتفقون عليه اتى نص من القران خصصه فقال فإن كنتوا مرضى أو على سفر أو جاهدوا في الغدان فتيمموا ثم بعد ذلك قال وسنة بالسنة يعني لفظ عام من السنة مثل فيما سقط السماء العشر يعني كل زرع يؤثمر نخرج العشر أتى مخصص من السنة حديث آخر ليس فيما دون خمسة أو سوق صدق تخصيص سنة بسنة مثل أيضا أوقات النهي أن قال في حديث عقبة ثلاثة أوقات أهل الصلاة فينا ونقبر فينا موتانا موتانا وأيضا حديث من بعد صلاة العصر العصر حتى تغرب الشمس ونغروبها حتى تضيء الشمس وغروب نغروبها حتى تغيب خصص من ذلك فكعتها الوضوء جزء صلاة بعد العصر الدليل. من في صحيح البخاري قال بلال سمعت الدفن عليك في الجنة فأخبرني بأرجى عمل عملته قال ما توضعت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين وهكذا ذلك قال والنطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله وقول مسلم يعني يجوز تخصيص الكتاب بالقياس الكتاب كقوله سبحان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة من جلدة الله قال في البكر الله قال عن الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب هذا عندنا عام من الكتاب خصصناه بالقياس الزاني البكر العبد نصف الحد من الجلد وتخصيص السنة بالقياس مثل قولنا يسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريبه عام قسنا عليها المرأة البكر جلد مئة وتغريب عام فإذا قيل كيف كيف تخصص السنة كتاب الله نقول كلاهما وحي وما ذكر أهل الكلام من أهل الأصول بأن الذي يخصص هو السنة المتواترة دون الأحد فقول لا يصح نعم الله أعلى صلى الله عليه وسلم محمد